يا الله انك تسترى الحال وتعز الفكير يا معنى الصبر اني على شدة صبر يوم غيث المستغيث وميجي للمستجير من عذابك ما لنا لا مكان ولا مفاج جعل تسكى كبرة لا اجداد بالوبل الغزير تصبح حلقي عاني على جمر كان جاي الجش والمتمل جاي غير حتى مثل وضربه وضربة بالصدر لين جدم مرت الغدر منك يا الصالحير الله وجه راع الخيانه والغدر وين بالقال رفيق على الشد نصير لان هدا صار زبده مثل زبد البحر تعاد فاسلس وهو ضوح بجيفه اسباق من الصوت من السيف الشطير واسباق من السمع حدود من حدود النظر وافكال من اطوقي واخف من حب الشعير والطاف من الورد واكس شوي من الصخر شفاه غير وكوب من عال الكش ما تغير ولبغت الجد كان نكت المشاك قصرت <تصفيق> عباسة لفير ناس شار الخد من قال استعدوا للمطير شلعت في رمشه الحنو بلمح البصر من تيار العزه والطيب والخير الكثير لن طالق منك هويت وهبطنا في قطار من واقع محبه ومن قلب ضمير لا اللي الا غلاها تمكن واستقف في شرايني. سير ليلى قالت وش ابي فيك يا وجه الفاق كان تضنين على طول يا سالم خير لا تعذب العاد و الوبار خيال الحرجب صوت ينشيد بالغير يا يا قلبه عاد و وقف يا شعار وهن للي منال حب قلبه مستف القلب لفظات وسعير كلها حزن معاناة واشفاق وسام المحبه كانها الحزن في وجهها الاسير لا قضى صبره ولا لمعه خد حدا والمحبه كانها العلم في وجهها النذير لا تفع صوته وذقت مزامير الخطر Beliy sejana wa yahtima wa yzubar wa